للفاتح <تصفيق> <تصفيق> يا <تصفيق> فتحاوي طبع وعاني وعن حقه أبدا ما يحيد فتحاوي طبع وعاني وعن حقه أبدا ما يحيد ولش للأخصى عزم يزيد, يزيد يا الفتحاوي ولش للأخصى عزم يزيد يا الفتحاوي يا يا الفتحاوي نار بوجه المرفح حتى جنين ردينا الصاعب صاعين نار بوجه المحتلين يا الفتحاويه نار بوجه المحتلين يا الفتحاويه عيني يا الفتحاويه الشابي بالما يمين لوطنهم مخلصين الشابي بالما يمين لوطنهم مخلصين ابن الشابي بميلين يا الفتحاوية ابن الشابي بميلين يا الفتحاوية عيني يا الفتحاوية